إِنَّ وَلِيَ اللَّهُ الَّذِينَ نَزَلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّارِحِ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُنَّ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْ 117. وإن تدعوهم إلي الهدى لا يسمعوا 118. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون 119. خذ العفو وأمر وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعب بالله إنه سميع عليم إن الذين اتبعوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم 129. قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أستبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم اِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ 124. ولا تكن من الغافلين 125. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون